وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُوحِيَتْ إِلَى الْحَوَارِينَ أَنْ آمِنُوا بِهِ وَبِرَسُولِهِمْ فَلِقَالُوا أَمَنَّا وَشَهَدْ بَأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِلَّا قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا أَيْدَتَ مِنَ السَّمَاءِ قُلِ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَقُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا وَنَعْلَمُ أَن قَد صَدَقْتَ وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ